وإذ أن جئناكم من آل فرعون يعني بني إسرائيل بن براخ وأخته مهين خلاص قرين مش مرغوب في فرعون جنديتُه لا شكرتُه سوء العذاب عذابك تجار الدانو بروه والوتكيره طم كني يعطينا عذابه وذبحون أبناءكم وأخته بتشيك ببا دا صحكن، هكر كربا دا كري سرجك، ويستحيون نساءكم وجنكت وتهيلم، يعني هكر كجوا دينات كرني، وفي ذلك أدري خلاص كرني بلاء نعمتك ومضنا، تأخذ بسم ربكم عظيم نعمتك، كنجيك إش نخدها، أفنجيها هي مضنا، خلاص كرني. شوية عذابات من روبة فرعون الدانا